সব রিক্লি জল তত আহলি ক্রি কু তুমূ বিল বই না কি لِفِكْرَةٍ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْطَفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَضْغَاثَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ب قُذَم فِي تَقَلُّ بِهِم فَمَاهُم بمُعجِذين أَوْ يَأقُذَهُم عَلَ تَقَووفٍ فَإِن وََبَّكُمْلَُوفُ وَحيِيم أَولَمْ يع إِلَ مَا خَلَقَ الله مِنْ شَيئ يتَفَيأُ إِلَالُهُ عَ والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يُقَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَسْجُدُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثنين إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِن يَسْتَغِيثُوا فَيَسْتَغِيثُوا وَلَهُ مَا فيِي السَّمواتِ وَالْأَرض وَلَهُ الدّين وَاقِبالَا أَفَ غَيرَ اللههِ تَتَّقُون وَماَا بِكُم مِن مِعمةِ فَمِنَ الله ثَُّ إذَا مَسَّكُ مُبُّ فَإِلَيه تَجَأون